وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تعجبك أَجْسَامُهُمْ وَإِن يقولوا تسمع لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ عليهم كُلَّ العدو عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أن لا ينفكون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون سواء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 ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُرْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عن ذِكْرِ اللَّهِ ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول, فيقول رب لولا اخرتني إلى